فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالُوا مُوسَىٰ مَا جِئْتُم به السحر <سؤال> ان الله سيبطله الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله إِلَّا إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ لا لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا الحق وبطل مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما يعملون وبطل ما يعملون وبطل ما يعملون وبطل ما يعملون وبطل ما يعملون وبطل ما يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما يعملون وبطل ما يعملون وبطل ما كانوا يعملون فغلبوهنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين والقي السحرة ساجدين السحرة ساجدين والقي السحرة ساجدين والقي السحرة ساجدين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم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 ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين واوحينا الى موسى ان القي عصاك فاذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما يعملون وبطل ما يعملون وبطل ما يعملون وبطل يعملون وبطل ما يعملون وبطل ما يعملون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 وبطل ما كانوا يعملون فغلبوهنالك ومنقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين والقي السحرة ساجدين والقي السحرة ساجدين والقي السحرة ساجدين والقي السحرة ساجدين وَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ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 فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وقع الحق وبطل يعملون وبطل يعملون وبطل يعملون وبطل يعملون وبطل يعملون وبطل يعملون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 وَقلَ م كان يعملون فَغلبُ هنا لِك وَم قَلَ صغرين وأُق السحرةساجدين وأُق السحرة ساجدين وأُلق السحةساجدين وأُق السحرةساجدين وأُلق السحرةساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله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 فَوْقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَوْقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَبَطَلَ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 فغلبوا هنالك ومنقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم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 إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ الحق مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فقَا الحَبُّ وَوبطلَ مَا كانَ يعملون فَقَا الحَبُّ وَوبطلَ مَا كانَ يعملون وَبطلَ مَاكَ يعملون وَبطلَ مَا كانَ يعملون وَطلَ مَا كانَ يعملون وَبطَلَ مَا كانَ يعملون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 وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالُوا مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ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 فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل يعملون فوقع الحق وبطل ما يعملون وبطل ما يعملون وبطل ما يعملون وبطل يعملون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 وَلْقَ السَّحَرَةُ سَجدين قالوا آممَا بِرَبِّ الْ العالممِينَ رَبِّ مساَ وَهَارُون فَلََّا أَلقَوْ قَالَ مُساَ ماجِدُ بِِ السّح ان الله سيبطله الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله الله سيبطله ان الله سيبطله الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله الله سيبطله ان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 وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك ومنقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين والقي السحرة ساجدين وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ إن الله سيبطله الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله الله سيبطله إن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 فغلبوا هنالك ومنقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ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 قالوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ ان الله سيبطله الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله الله سيبطله ان الله سيبطله الله سيبطله ان ان الله سيبطله ان الله لا يُصْلِحُ عمل المفسدين واوحينا الى موسى ان القي عصاك فاذا هي تلقف مَا يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون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 قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين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 وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر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 وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالُوا آمَنَّا بِهِ السحر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 وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما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 وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ إن الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين وَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَىٰ أَن أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كانوا يعملون فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين واوحينا الى موسى ان القي عصاك فاذا هي تلقف ما يفسكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون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 فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السح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 ان الله سيبطله الله سيبطله ان الله سيبطله الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله الله سيبطله ان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 وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى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 ان الله سيبطله الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله الله سيبطله ان الله سيبطله الله سيبطله ان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 وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما يعملون فغلبوا هنالك ومنقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين والقيا السحرة ساجدين والقيا السحرة ساجدين السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون